Rasulullah. Aşhedü an لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله وهو الكريم أسبغ علينا نعمه باطنة وظاهرة والحمد لله وهو الرحيم لم تزل ألطافه علينا متظاهرة والحمد لله وهو العزيز ذلت لعزته رقاب الجبابرة أحمده سبحانه وأشكره وهو الشكور دامت علينا نعمه متكاثرةً متوافرةً متواترة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً تنجي صاحبها في الدار الآخرة وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المؤيد بالآيات الكبرى والمعجزات الباهرة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله العترة الطاهرة وعلى أصحابه النجوم الزاهرة والتابعين ومنتبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا <تصفيق> أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله رحمكم الله فكفى بالله محبا ومحبوبا وكفى برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدوة ومتبوعا وكفى بالقرآن مؤنسًا ورفيقًا وكفى بالموت وعظًا وكفى بخشية الله علما علامة الدين الإخلاص لله في السر والعلن وعلامة الشكر الرضا بالقضاء والقدر وعلامة الحب كثرة ذكر المحبوب فاتبع يا عبد الله ولا تبتدع وتواضع ولا ترتفع ومن ورع لا يتسع وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند وما عند الله خير وأبقى أ فلا تعقلون أيها المسلمون استقامة النفوس وإصلاحها وتزكية القلوب وتطهيرها مسالك تفتح أبواب الأمل من أجل حياة أفضل ومسيرةٍ أزكى النفوس لا تحقق عزتها والقلوب لا تحصل سكينتها إلا إذا تذللت لربها راضية وخضعت لخالقها راغبة وأقبلت على مولاها خائفة وسارت إليه مشفقة وجلة لتنال الأمن وتذوق لذة المناجاة، وحينئذ تطمئن النفوس وتنشرح الصدور وتستنير القلوب فالله سبحانه عند المنكسرة قلوبهم الصادق تذللهم أيها المسلمون أيها الصائمون وهذه وقفة مع عبودية من أحب العبوديات إلى الله وأكرمها عنده عبودية تنتج للعبد آثارا عجيبة من المقامات والمنازل تنتج المحبة والرقة والانكسار والحمد والرضا والشكر والخضوع لله عز وجل عبودية قال فيها أهل العلم إنها من مهمات الإسلام وقواعده ومقاماته المتأكدة منة من الله ونعمه لا تدع ذنبا إلا تناولت ولا معصية إلا محتها ولا تقصيرا إلا جبرت هذه العبودية وهذه المنة الإلهية والمنحة الربانية نهر النمير طاهر يتطهر به العبد من أدرانه إنها التوبة يا عباد الله إنها التوبة إنها العودة الغانمة والتجارة الرابحة والرياض التي لا يذبل زهرها التوبة تقبل الله صيامكم وقيامكم رجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحب باطنا وظاهرا وترك ما يكره باطنا وظاهرا دعاء وتضرع وتذلل وإقرار بحول الله وقوته وقدرته ومشيئته وعدله وحكمته وفضله ورحمته واعتراف بالضعف البشري والتقصير والحاجة التوبة أيها التائبون ترك الذنب علما بقبحه وندما على فعله وعزما على عدم العودة إليه وتدارك للعمل الصالحة من غير تردد أو انتظار أو يأس في إخلاص لله ورجاء لما عنده من عظيم الثواب وخوف من أليم العقاب إخوة الإيمان وكل عبد محتاج إلى التوبة مفتقر إلى لينابه فلا يتصور أن يستغني عنها أحد مهما بلغ مقامه ومهما كانت طاعته وصلاحه بل هي قلوق الأنبياء والمرسلين فهي تصاحب البشرية منذ أبيهم آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله فأني أتوب إليه في اليوم مئة مرة مع عشرة صائمين بالتوبة بالتابة النصوح ينتقل العبد من المعصية إلى الطاعة ومن الضعف إلى القوة ومن الهدم إلى الإصلاح ومن الظلم إلى العدل والرحمة والإحسان التوبة سد عظيم أمام الفساد والمفسدين يعرضها الإسلام على الكفار. وعلى المحاربين والمرتدين وعلى كل المفسدين في الأرض مهما بلغ كفرهم وفسادهم وطغيانهم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وفي المحاربين والمفسدين إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم بالتوبة الصادقة يتطهر المجتمع من المآثم والجرائم ليقل خطرها ويحاصر أثرها بالتوبة يتجسد العبد ذل الحاجة وذل الطاعة وذل العبود العبودية وذل المحبة والانقياد وذل المعصية والخطيئة وما نجتمع له ذلك كله فقد خضع لله تمام الخضوع وحقق العبودية والاستكانة وهل يسكنوا وهل يسكن تأنيب الضمير وأوجع النفوس إلا التوبة والذكر والاستغفار الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أيها المسلمون هل لا وقفتم عند فرح الله بتوبة عبده لا الله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل أضل راحلته في فلاه وعليها متاعه وطعامه وشرابه حتى اشتد عليه الحر والعطش فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده ألا يبهر الصالحين ألا يبهر الصالحين هذا الترحاب الغامر أترى سرورا يعدل هذه البهجة الخالصة توبة وأوبة يفرح الله بها فهي انتصار العبد على أسباب الضعف والنفس الأمرة بالسوء والشيطان الرجيم إنه فرح الله البر اللطيف المحسن الكريم الجواد الرحيم الله أكبر عباد الله لقد جعل الله التوبة وسيلة لمحبته وسبيلا لفرحه ولم يكن هذا الفرح من الله في شيء من الطاعات غير التوبة فرح إحسان من العلي الأعلى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ربنا عز شأنه يحب التوابين لأن التائب الموفق يكون في حال من الوجل والإشفاق والانكسار والتذلل والتضرع والرجاء بأن يقبل الله توبته ويغفر زلته ويتجاوز عن ذنبه ويغسل حوبته ويمحو خطيته وهذه الأحوال من أفضل أحوال العبد التي يحبها الله فالله يحب من عبده أنه كلما أحدث زلة أحدث لها توبة وهذا هو العبد التواب والله التواب هو الحليم الكريم العفو الغفور الجواد الرحيم توابون أوابون أو يشعرون بحب الله ومعيته لأنهم لا يشعرون أنهم منفردون بهمهم ولا وحيدون بمصابهم بل يأوون إلى ركن شديد ويلجؤون إلى كنف الرحيم عشر الصائمين والقائمين ووقفة أخرى مع مظاهر هذه المحبة الإلهية والفرح الرباني إنه تبديل السيئات حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، فأي جود من ربنا أعظم من هذا وأي كرم أوسع من هذا نعم عباد الله التوبة لا تمح الذنب فقط بل تحوله حسنات يض... تضاف إلى رصيد الحسنات الرب يتحبب إلى عبده وهو الغني والعبد يقدم على التقصير وهو الفقير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ومن لطف الله ورحمته وفرحه بتوبة عبده أن العبد إذا كان له حسنات ثم عمل سيئات استغرقت هذه الحسنات ثم تاب بعد ذلك فإن حسناته الأولى تعود إليه يقول حكيم حزام رضي الله عنه قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث أي أتعبد بها في الجاهلية من صدقة وعتاق وصلة رحم فهل فيها أجر فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير متفق عليه ماذا الحافظ؟ ابن حجر رحمه الله لا مانع أن يضيف الله إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلا وإحساناً معشر الأحبة من أهل الصيام والقيام حين يمن الله على العبد بالتوبة ويبدل الله سيئات حسنات كيف يكون حاله؟ وحال من حوله وحال المجتمع تأملوا في حال عاق والديه حين يمن الله عليه بالتوبة فيصلح حاله ويعزم على التوبة النصوح فيقيم على أنقاض العقوق صروح البر والإحسان فيبر والديه ويصلهما ويغدق عليهما ويحسن حديثه إليهما ويخفض الجناح لهما ويدعو لهما ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وحين يمن الله على قاطع الرحم فتزول عنه غشاوة فيرى تفريطه في قرابته وقطيعته لأهله فيفر بعون الله إلى التوبة فلا يقف عند الندم ولا اعتراف بالخطأ والاستغفار بل يسارع إلا وصي رحمه ويؤسس لعهد جديد مع الأقربين في الزيارات والاتصالات والمساعدات وقضاء الحوائج قدر المستطاع وما أجمل حسن المتاب للمغتاب ما أجمل حسن المتاب للمغتاب فبعد أن كان يتتبع سلبيات وكشف العورات وبث الأخبار المغرضه والشائعات الكاذبة والازدراء والانتقاص يتوب الى ربه ويوب إلى فضل الله ورحمته فلا يكتفي بكف لسانه عن الحرام والممنوع بل ينتقل إلى ذكر المحاسن ونشر الفضائل والتماس الأعدار وسد النقائص أيحب أحدكم أن يأكد لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم وما أجمل توبة من ابتولي بنشر الرضائل كلمة وصوتا وصورة ذكرنا وأنثى حين يزين الفواحش ويحب أن تشيع الفحشة في الذين آمنوا في قصص وآفلام وروايات وتمثيليات وكتابات ومقالات ومنتجات نعم من الله عليه فتاب وآمن وعمل عبلا صالحا أعمالا صالحة تدفن الماضي الذي أفنى فيه زهرة عمره فيدعو إذا الخير والفضيلة والالتزام بقيم الإسلام في مؤلفات ومنتجاتٍ جديدة هذا خير ممن يقتصر على سلوك مسلك الاعتزال عن ماضيه وإن كان هذا الاعتزال حسناً وخيراً ولكن أن يمن الله عليه فيكتب ويؤلف ويبين مواطن الخطأ ويصد عن مسالك الغواية ويرسم مناهج الحق فهذا خير وأولى واصلح وما أجمل صاحب المظالم وقد من الله عليه بتوبة النصوح وندم من عريض، فيرجع إلى ربه، ويرد المضال ما إلى أهلها، ويعيد الحقوق إلى أصحابها مادياً ومعنوية، مالية وسياسية وفكرية وغيرها. وبعد عباد الله، بعد عشر الإخوة، فهذه هي قوافل التائبين ومراكب الناجين. فهل شممت ريح أطيب من أنفاس التوابين؟ وهل رأيت أعذب من دموع النادمين؟ وهل شاهدت؟ أجمل من لباس المنكسرين بل هل سمعت نداء أجمل وألطف وأرق من نداء رب العالمين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما نفعني عن الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب من فاستغفروه فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله <تصفيق> الحمد لله برحمته اهتدى المهتدون وبعدله يضل الضالون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أحمده سبحانه وأشكره على تراد في آلائه وقليل من عباد الله الشاكرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه عن الصاحبة والولد وسبحان الله وتعالى عما يصفون وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله وخليله الأمين المأمون صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أصحابه والتابعين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن هم بهديه مستمسكون وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة كلما قوي سلطان محبة الله في القلب كان اقتضاؤه لطاعة وترك المخالفة أقوى وبضعف المحبة تقوى جاذبية المعصية وتظهر محبة حين تقترن بالحياء من الله وإجلاله وحسن مراقبته والمسلمون في هذه, في هذه الأيام المباركة أيام الشهر رمضان المبارك بل هم في اقبال هذه العشي الأخيرة أكثروا حياء وأكثر محبة وأعظم رجاء كيف وقد اجتمع لكم يا أهل الحرمين مواطنين ومقيمين وزورا اجتمع لكم شرف الزمان وشرف المكان تعيشون قدسية المقدسات ونفحات البركات مقبلين على عباداتكم وصلواتكم وأذكاركم ببشر وابتهاج وأنتم ترون من المنشآت وتعيشون من الإنجازات ما يثير اعتزاز كل مسلم ويبهج كل متعبد ويهيئ أجواء العبادة لكل متنسف أيها الإخوة الأحبة هذه الدولة السعودية مباركة أقامت دولة موحدة مترامية الأطراف لمت شتات الأمة وأرست قواعد الحكم على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في خضم صراعات حادة وتيارات متصارعة هذا المؤسس الملك الإمام عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله بعد ملحمة التوحيد وبعد أن استقر الحكم واطمأنت البلاد وأهلها بدأ التعمير والبناء في الدولة ومن أظهر مظاهر التعمير وأول المواقع وأولاها البقاع الطاهرة الحرمان الشريفان والمشائر المقدسة فكانت محل العناية من الملك المؤسس ثم أبنائه الملوك من بعده سعود وفيصل وخالد وفهد وأنتم في هذا العهد الزاهر المتمم لعهود والده وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لم تحتز الدولة السعودية مثل اعتزازها بهذه الخدمات الجليلة ولم تتردد لحظة واحدة في بذل غير مقطوع ولا ممنوع في كل ما يخدم هذه البقاع الطاهرة أما حينما يسر الله علينا من فضله وفتح لنا من خزائنه فكان من أظهر مظاهر الشكر والتحدث بالنعم أن تكون الأولوية للبقاع الطاهرة. ضد ديار المقدسة اهتمام وعناية تناسب مع مكانة المكان وقدسية المقدسات وتطلعات المسلمين وخدمة المتعبدين لقد أراد الله بمنه وفضله وكرمه أن يحظى ولاة أمر هذه البلاد بشرف هذه الأعمال العظيمة والجهود المباركة والإنجازات الضخمة إن كل ما يستطاع تقديمه وكل ما يمكنه بذله فلن تتردد الدولة في الاقدام عليه والمبادرة إلى تنفيذه في تخطيط ودراسة ودراية مهما كلف من جهد ومال وتخطيط وتنفيذ فلله الحمد والشكر والفضل والمنة ولقد أقر الله أعين المسلمين في كل مكان وتحققت همم الملوك فانتصب الحراما الشريفان والمشاعر المقدسة كأكبر بشروعات نفذت في العالم مهما كانت ضخمتها إنها مشاريع هي المعالم الأبرز على مستوى العالم الإسلامي كله متميزة بكل المعايير ومتقدمة بكل المقاييس وقد ضمت وتضمنت من التفاصيل الفنية أوفاها ومن التقنيات المعاصرة أرقاها ومن الخامات أجودها في أعلى المعايير المهنية في منشآت حضارية شامخة تجمع بين الأصالة والمعاصرة وحين يكتمل المفهوم الحضاري ومن أجل توظيف ما أظهره الله في هذا العصر من تقنيات وإمكانيات ووسائل ومعدات وآلات فقد كانت العناية بالمرافق من تكييف وإضاءة وسقايا وصوتيات وساحات وميادين وشوارع وأنفاق وجسور وقطارات وأنظمة تحكم واستعداد لحالات الطوارئ كل ذلك في أعدى المواصفات وأدق مستويات الأداء في صورة حية لتقنيات المعمار الحديث تعبر عن الجلال القدسي والسمو الجمالي إننا نحسب أنها إنجازات شاهدة ماثلة يعرف قيمتها ويقدر قدرها كل من يراها ويبهر ببهائها كل من يشاهدها نعم المواطن يشهد والمقيم يشهد والزائر يشهد والطائف والعاكف والباد يشهدون ومشاهد التلفاز يشهد والخبير يشهد بل الإنجاز الشامخ قبلهم وبعدهم هو الشاهد والمشهود في شهادات عدل محلية ودولية على هذه الإنجازات البهية الباهرة كل ذلك وإن أفضل الأعمال يبقىها وأحسن وأحسنها أخلدها وستبقى هذه الأنجازات السعودية في سجل الخالد النبي لله ومن العجب أيها المسلمون أن هذه الدولة وقد وفَّقها الله إلى هذه العناية والرعاية والخدمات والإنجازات لم يكن هذا هو تميُّزها الوحيد بل إن بفضل الله عليها أنها لم تكن بعيدة عن شقائها في جميع مراحل الأزمات السياسية والاقتصادية والإنسانية فهي راعية التضامن الإسلامي وداعية الحوار ودولة المبادرات والمترفعة عن الخلافات ويأتي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ليعلن بمبادراته ووقفاته التاريخية المسؤولة وبمصداقيته المعهودة وصفائه الجلي وأخلاقه العربية والإسلامية ليحمل هم أشقائه حكومات وشعوب. وحينما دخلت بعض البلدان الشقيقة فيما دخلت فيه من اضطرابات ومشكلات وأزمات وأزم وأزم أسهمة إسهاماته المحسوبة وخطأ خطواته المتأنية في منهج عقلاني وسياسات حكيمة ومبادرات متأنية ونهج متوازن وهو النهج الأنجع في منطقة قلقة وأجواء مضطربة ملك ينظر بنظره الشمولي في قضايا الأمة الكبرى ويترفع عن الصغائر فضلا عن أن يقف عندها منهج عقلاني وسياسة حكيمة تحمل أبرياء وتأبى سفك الدماء بعيداً عن الشعارات والمساومات، وليس هو الذي يقف مع الحكومات ضد شعوبها، ولا مع الشعوب ضد حكوماتها، ولكنه بصدقه ونقائه وحبه وإخلاصه وحكمته يقف مع المصلحة والإصلاح في عزم وحسم وغيرها المحمية. ليس مناهضاً ليس مناهضاً للعادل من المطالبات، ولا للنافع من التغييرات. ولكنه معارض للقتل والخراب والتدمير إنها السياسات التي تحسب لعواقب الأمور حسابها وتنظر في المآلات ونهاياتها مع الحص الشديد على تجنب المزالق الضيِّقة والدهاليز ملتوية بعيدا عن الفتن والضغائن نداءة ملكنا وممادراته ذات مضامين عملية وأساليب واضحة تحمل مشاعر الصدق والمحبة ومشاعر الرجاء والأمل إنه قائد الأمة الذي يقف متساميا فوق كل المواقف يصدع بالحق وينحاز إليه القائد الملك الصالح الذي لا يساوم على دينه لا يساوم على دينه ولا يساوم ولا يساوم على دينه معروبته وغيرته على أمته بارك الله في الجهود وسدد الخطى وهدى للتي هي أقوى وأصلح الله شأن الأمة كلها وحفظ عليها أمنها وإيمانها ووحدة ديارها وجمع كلمتها إنه سمع مجيب ألا فاتقوا الله رحمكم الله وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفرحون فكل ابن هذا مخطاء ولكن عفو الله عظم والزلل كبير ورحمة الله يوسع فسارعوا إلى رحمة من ربكم واستغلوا شريف أيامكم وتعرضوا لنفحات ربكم وأهلوا الله من أنفسكم خيرا ثم صلوا وسلموا على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله فقال عز شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المشتبى وعلى عليه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجهم مهات المؤمنين وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعن معهم بعفك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذ الطغاة والظلمة والملاحدة وسائر أعدان الملة والدين اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع إذاك رب العالمين اللهم وفق إمامنا وولي أبنا بتوفيقك وأعزه بطاعتك وأعلي به كلمتك واجعله نصرة للإسلام والمسلمين واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوالهم لما تحب وترضى واخذ بنواصيهم للبر والتقوى اللهم إن لنا اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين اللهم إن لنا إخوانا مستضعفين مظلومين قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر تعرضوا لظلم والطغيان سفكت الدماء، بقتل الأبرياء، ورملة النساء، ويقتل الأطفال. اللهم يا ناصر المصابفين، ويا منجِي المؤمنين اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، وتول أمرهم، واكشف كربهم، وارفع ذنرهم. اللهم أصلح حال المسلمين، اللهم أصلح حال المسلمين في كل مكان. اللهم أحقن دماءهم، واجمع على الحق والهدى كلمتهم، وضلي عليهم خيارهم، واقفِهم أشرارهم، وبسط الأمناء. والعدل والرخاء في ديارهم واعدهم من الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع عنا وعنهم الغلاء والوباء والربا والزنا والجوع والعري والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين فإنهم لا يعجزونك اللهم انزل بهم بسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم إِنَّ نَذْرَبُّكِ في نحورهم وَنَعُوذُ بِكَ فِي شُرُورِهِمْ اللهم وفقنا للتوبة والإنابة وافتح لنا أبواب القبول والإجابة اللهم تقبل طاعاتنا ودعاءنا وصيامنا وقيامنا وأصلِح أعمالنا وكفَعنا سيئاتنا وتُب علينا وغفِل لنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عن يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين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 Kadı kâmetin salat, kadı Allah لا الله. Allah.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 في قريش الى رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله الله ولما الحميده ربنا <تصفيق> ولك الحمد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 فينا <تصفيق> كالكوثر تصلي إن شانئك هو الابتر الله الله ربنا Allah, a Allah a akbar Allah ekber Allah ekber Allahu ekber السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك وتعاليت يد الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين هكذا إخوة الإيمان في كل مكان في مشارق الأرض